وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد ايها المسلمون فلا يرضى على كل ذي عقل ولب سليم أن هذه الحياة الدنيا لا تساوي عند الله شيئا ولو كان الذي عند الله جناح بعوض ما سقى كافرا منها شربه ماء كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا وصف الله عز وجل هذه الدنيا باوصاف كثيره تبين حقارتها وهوانها على الله عز وجل فتاره يصفها بالله واللعب كما في قوله سبحانه اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاقر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وتارة يصفها الله عز وجل بأنها متاع الغرور كما في قوله سبحانه ومن الحياه الدنيا إلا متاع الغرور وتارة يصفها بأنها زهرة سرعان ما تذون وتيبس، قال عز وجل ولا تمثن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم سهرة الحياة الدنيا لنفس فيه ورزق ربك خير وأبقى ولما كانت هذه الدنيا قريبه من اليوم الآخر أمدها قصير وصفها الله عز وجل بأنها يوم واليوم الآخر غد قال قتالة رحمه الله تعالى ما زال ربكم عز وجل يقرب لكم يوم الاخر حتى سماه غدرا قال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت بغدر واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وقد ذكر كثير من العلماء ان الدنيا انما سميت كذلك لشيئين اثنين اولهما بذنوبها وقربها من اليوم الاخر كما في قوله تعالى انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ثانيا لدناءتها وحقارتها ونوارها على الله سبحانه وتعالى في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مر هو واصحابه على سوق فراوا جديا اسك ميتا راوا جزيا صغيرا والجذير هو صغار المعد وهو صغير المعد فرأوا جديا أشبه أي ان له صغيرتان وهذا يعد عيبا في هذا الجذع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيك يرضى أن يكون هذا لا أيك يرضى أن يكون هذا لا فقالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان ذلك عيبا فكيف وهو ميت فقال عليه الصلاه والسلام والله لا الدنيا عند الله اهون من هذا عليكم فانظروا رحمكم الله كيف هي قيمه الدنيا التي نسعى ونجري وراءها فهذه الدنيا ليست بحياه حقيقيه وانما هي صراط بقيعه يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا حتى اذا جاءه لم يجده شيئا قال عز وجل وما هذه الحياة الدنيا الا له ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون لهي الحيوان اي هي الحياة الدائمه الترمذيه من اجل هذا فان الكافر يوم القيامه اذا راى النار تلقاء وجهه يندم ويتحسر انه لم يقدم للحياه الحقيقيه التي هي الدار الاخره قال سبحانه كلا اذا دكت الارض دكا بك دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجميع يومئذ بمهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأذناله الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي أي من حياة حقيقية وهي حياه الدار الاخره أيها المزمون إن من الأهمية بمكان أي يعلم الإنسان مصيره بعد الموت حتى يستعد ويستجيب لله تبارك وتعالى من قبل من يأتي يوم لا مرد له من الله فيبسلئ نهايه في حياة الدنيا قبيل قبض الروح حين يأتي ملك الموت مع الملائكة فيتفون على رأس النجل فيراهم ميت رأي العين ولا يراهم أحد غيره قال سبحانه فلولا إذا بلغت الحنفور وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ملائفة الرحمن عز وجل المكلفة بقبض هذه الغوش تكون أقرب للميت منها ولكننا لا نبصر ذلك حينئذ يطلب الكافر أدوع الى الدنيا ولكن هيهات هيهات قال سبحانه حتى إذا جاء أحده الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك هلا انها كلمة هو ومن الله إن الى إلى يوم يبعثون دور أي اي حياتي وتكون كلها في قبر اما نعيم واما عذاب وقال سبحانه وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا ارزقني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قابيل بما تعملون أيها المؤمنون إنهم المؤمنين عائشه رضي الله عنها اخبرت ما كان يعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الموت أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت. إنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش الموت كان بين يديه ركوة صغيرة الركوة هو إناء من جلد يملأ فيه الماء فيشرب ذلك الماء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده في الماء فيقول فيمسح بها وجهه في هذا الماء الذي في الركوة فيمسح بها وجهه ويقول. لا إله إلا الله ان للموت لسكرات ثم نطب يده صلى الله عليه وسلم فجعل يقول في الرفيق الأعلى سر الرفيق الأعلى حتى قبض وماتت حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم والله إن لحظات حضات لكل بكل ممكن أن لا تفارق ذهنه وفكره لحظات يتمنى الكافر عندها أي يعطى فرصه حتى يؤمن ويعمل صالحا وليس الامر هينا كما يزعم بل انه الهول يتباهر الكافر بالايمان خوفا من العذاب وليس خوفا من العزيز الوهاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أبرق الله عز وجل في فرعون قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال جبريل عليه السلام يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر حال البحر هو الضيم الاسود قال فلو رأيتني وأنا فآخذ من حال البحر فاجسه في في مقاسه ان تدركه الرحمة وقد اشار الله عز وجل الى هذا في سوره يونس فقال سبحانه حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل وانا من المسلمين الان آل آل وقد عطيت قبل وكنت من المسلمين فليؤمن نسجنك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وان كثيرا من الناس عن اياتنا غافلون فلم يقبل الله عز وجل توبه فرعون لان روحه بلغت السرطان وبلغت السراقي فلعنه الله على فرعون وجنونه وعلى اتباعه بلا يمسين ثم بعد ذلك تخرج روح المؤمن بكل سهوله كما تخرج القبرة من, من في السقاء وهو يحمد الله تعالى على ما يراه من ملائكه الرحمه وريحه باطيب ريح نسك وجدت على وجه الارض اخرج الامام احمد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن بكل خير على كل حال ان نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل وأما العبد الكافر فإن نفسه تخرج بصعوبة وشتة تخرج من شتة كما يخرج نفس الحمار كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قبض روح الإنسان تبعه بطره ولهذا يستحق لمن كان حاضرا أن يغمض عينيه وأن يدعو له بالرحمه والمغفره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة زوج أم سلمة وهو على فراش الموت يحتضر فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ابا سلمة قد احتضر قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فضج ناس من اهله ورفعوا اصواتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا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 فإن كانت هذه النفس طالحة صاحت بأعلى قوت قدموني قدموني وإن كانت طالحة قالت ونادت بأعلى قوتها ويحكم أين تذهبون بي كن ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول وإذا حملت اليوم يبنى آدم مجيسا فاعلم بانك يوم غد احمود فاذا وصل الميت الى القبر ادخله الى الفل ووضع فيه على شقه الايمن ووجهه تجاه القبله حينئذ يضم القبر الميت ضمة لا ينجو منها اي انسان روى الامام احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في جنازة سعد بن معاذ فوضع سعد بن معاذ رضي الله عنه في قبره تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابه لقد ضمنه القبر ضمه القبر ضما لو نجا منها احد لنجا سعد بن معاذ وشتان بين ضمه المسلم والكافر فاما الكافر يضمه القبر ضمه شديدة حتى تختلف أضلاعه نسأل الله العبد والعافية أيها المسلمون لقد أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الموتى في قبورهم ترد عليهم عقولهم ترد عليهم عقولهم حتى يسألوا فيتنعموا إن كانوا من أصحاب اليمين ويعذبوا إن كانوا من أصحاب الشمال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في القبر قبر أي ذكر الملكين الذين في القبر فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أترد علينا عقولنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كهيئتك اليوم, نعم اليوم. حينها يسال الميت ويفسن فيأتيه ملكان اسودان أفراطان يقال لاحدهما ما وللاخر وللآخر نكير فإن كان الميت مؤمنا ثقياً ثبته الله عز وجل بالقول الثابت فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وان كان كافرا ساهرا اضله الله عز وجل عن الاجابه فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا من قول الثابت في الحياه في الدنيا وفي الاخره وينذر الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء بعد ذلك يرى الانسان مقعدا اما من الجنه واما من النار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن احدكم إذا ما عرض عليه مقعده في الغدات والعشيب في الصباح والمساء فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعده حتى يبعدك الله إليه يوم القيامة قال عز وجل في شأنك العمل والسجول أن النار يعرضون عليها ظهورا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلة العون أشد العذاب فيبتدئ النعيم للمتقين ويبتدئ العذاب للكافرين وشتانا بين نعيم المؤمنين وبين عذاب الكافرين نسأل الله العفو العافية حتى إن اصواتهم إذا عز يسمعها كل شيء الا الثقلين الا الجن والانس اخرج الطبراني في محجبه علي بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الموتى ليعذبون في قبورهم حتى ان لا تسمع اصواتهم وذلك ان القبر اول منازل الاخره فمن نجا فيه فما بعده أيضا منه ازهى ومن لم ينج فيه فما بعده اشد كما صح ذلك عن الصادق المفطور صلى الله عليه وسلم فلو سمع الناس من عذاب القبر لما استطاعوا ان يتدافنوا عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يذنعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه فيمسيء القبر ظلمة على أهل المعاصي والكبور إلا أن يشاء الله العزيز الغفور عن أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه القبور مملوءه ظلمه على اهلها وان الله عز وجل يدورها لهم بصلاتي عليهم ودعائي لهم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر ان الميت اذا ادخل قبره انه يسال الملكين ان يدعوه يصلي الميت في قبره يطلب من الملكين أن يتركوه وان يدعوه يصلي ولكن هيهات هيهات اخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها يرى الشمس وكانها تضيفت للغروب سيجلس يمزح عينيه ويقول دعوني اصلي فيمسع عينيه ويقول دعوني أصلي فبادل ايها المسلم بإقامة الصلاة من قبل أي حال بينك وبينها وتجري هذه المنور كنت راه أيها المسلمون والموت الغافلون عما يجري في هذه الحياة الدنيا فلا يسمعون ولا يذرون ما يحدث بين الاحياء على وجه هذه الأرض فلا يضرون ما يجري على هذه الأرض قال سبحانه فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولدوا مدبرين وقال سبحانه وما يستوي الاحياء ولا الاموال ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور اي ما انت بمسمع الموتى بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع افواج الاحياء ولا صلاتهم حتى حتى يبلغ الملائكه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم روى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكه الخيّة في الأرض خوّى في الأرض يبلغوني عن أمة السلام يبلغوني عن أمة السلام ويستغنى من هؤلاء الموتى اهل القريب من كفار ويش. وذلك بعد انتهاء غزوه بدره حيث فاضلهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوه بخبره من الله عز وجل ولكنهم لم يجيبون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على اهل القريب والقريب هو حفره عظيمة القي فيها كفار قريش وصناديدهم القريب هو حفرة عظيمة القي فيها كفار قريش وقناديدهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا اهل الخليفه وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال الصحابه له يا رسول الله اتدعوا امواتا ان هؤلاء الموتى لا يسمعون صوتك ولا يسمعون دعاءك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انتم لاسمع منهم والله انهم لاجمع لكلامي اكثر مما تسمعون انتم ولكنهم لا يجيبون ولكنهم لا يجيبون واما ارواح الشهداء فمن نعمه الى يوم القيامه فهم احياء غير ادوار قال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امهما ثارا فالأحياء عند ربهم يرضون فرحين بما آساهم الله من قبله ويستمعون بالنبين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا من الغنون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أصيب في بأحدة جعل الله عز وجل أرواحهم في جوف طير خضر يور خضراء تسرف في الجنه تجري انهار الجنه تاكل من ثمارها وتاوي الى قناديل من ذهب معلمه تحت ظل العرش فلما وجدوا طيب متاعه ومشربه ومقيمهم قالوا من نبي اخواننا عنا اننا احياء في الجنه نرزق الا ينهد في الذهال ولا ينقلوا عند الحرب فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ازواجا الى اخر الايات ويلحق على راس الشهداء الانبياء عليهم الصلاه والسلام فهم احياء في قبورهم لا تأكل الارض اجسادهم ولا اجسامهم اخرج البصار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الانبياء صلوات الله عليه عليهم احياء في قبورهم يصلون واخرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما روت ليله اسري بي على هني عليه السلام وهو هو من يصلي في قبره اللهم انا نسالك ان, أن تحشرنا مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا رك. سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا, إلا, إلا أنت. A co to